Antejal Al-Quran Al-Ghaziyah Rabi'ah Qulubina, wanurah sudurna, wajilaa ahpzanina, wadhab humumina وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وَدَفَعَ بِهِ عَنَّا النِّقَمَ وَأَسْبَغَ عَلَيْنَا بِهِ النِّعَمَ وَجَعَلْنَا بِهِ عِنْدَ الْجَزَاءِ مِنَ الْفَائِذِينَ وَعِنْدَ النِّعْمَاءِ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَعِنْدَ الْبَلَاءِ مِنَ الصَّابِرِينَ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 Wa ashraq alaihim nahr, walla tuarah minhu semaan semaan, walla arb arba, walla bhap ma fi qarri, walla jbal ma fi wargri. Ya man azhar al يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك السكر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا ممتها كل شكوى يا كريم الصف يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا وسيدنا ومولانا ويا غاية رغبتنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته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 اللهم آت نفوسنا تقواها وذكها أنت خير من ذكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق لا يهدي لصالحها إلا أنت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 والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم لا سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم أحسن عاقبتنا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 ولا تكن نا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك اللهم انا نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياه وخير الممات وثبتنا وثق الموازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونشألك الدرجات العلا من الجنة اللهم إنا نسألك فواتح الخير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 وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الأخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى هاي Quality منتجا وموزعا لهذا العمل في جميع أنحاء العالم. هاتف رقم ثلاثة ثلاثة خمسة ثلاثة صفر واحد صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.